قال التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في الدعاء في اداء الدعاء منكر عظيم ينافي الضراعة والابتهار والعبوديه هنا فائده واختم بها عن علي رضي الله عنه وقبل ذلك فائده مهمه الاحظ كثير من الئمه حفظهم الله ووفقهم لكل خير انهم اذا بداوا قيام الليل لا تكاد تقرا دعاء الاستفتاح إلا فتتحوا الفاتحه والنبي عليه الصلاه والسلام كان يستفتح قيام الليل بدعاء طويل أقصر شيء ورد في استفتاح قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاتر السماوات والارض علم الغيب والشهاده انت تحكم بين المعركه فيما كانوا يختلفون اهدني لمقتله في فيه من حقي بإذنك انك تهدي من تشاء الى صلاه مستقيم هذا استفتاح ورد في قيام الليل